لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا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 وَنُورَ صُدُورِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار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 والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وآمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة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 وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى مصار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور